كن استعن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان ياتيانها منكم فاذوهما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا رحيما كما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهانه ثم وكان الله عليما حكيما وليست التَّوْبَةُ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنِّي تبت الآن ولا يَمُوتُونَ يموتون وهم كفار أولئك اعتذنا لهم عذابا أليم يُلُونَنكُم أَن تَرْتُ وَلَا كَرِهَهَا وَلا بِبَعْضِ مَا إلا أن يأتين بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ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 أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيظا ولا تنكحوا ما نكحاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي اربعنكم وامهاتكم ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه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 والله الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجرهم بالمعروف, بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ تَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا سوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 والذين عقدت أيمانكم فآتوهم وصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليه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 الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب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 وكان الله بهم عليما إِنَّ الله لا يظلم مفضان ذرا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد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 وإِكُتُمْ مَرْضَاءً عَلَى سَفْرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءُ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَلْفَتَ صَعِيدًا طِيبًا